وصوديا فباب ابن الله وليقضي الفاخثين وما افاء الله على رسولي منهم فما اوجبتم عليهم من خير وبارك ولكن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 ان الله شديد الاقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك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 ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون